بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ نَامِّينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهُ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا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 اقُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مَثَلُكَ مَثَلِلَ دِسكَووقَدَن وَاب فَلَمَّا أَوناَا حَوولهُ دَهَبَ اللَّهُ بِنورين ذهَبَ اللهَّ بِنورِ وَتَرَكَهُم فِي غُرمَاكَِّ يصرون صُ بُكمُ النم فَهُم لا ير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 فيه وإذا أغلب عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعتدوا ربكم الذي خلقكم والذين منهم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 تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ, فأتوا بسورة مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ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 الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يحييكم ثم ليترجعون والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواها سبع سماوات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 قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ما دم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه ثم وقال أم بئذي بأسمائها أولائك أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُرُونَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِذْ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ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 قُلْ نَبِئُكُمْ مِنَ جَمِيعِ مَا يَأْتِيكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَمَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَلَوْ كُنَّا نَعْلَمُ لَاسْتَكْثَرْنَا مِنْهُ وَمَا كُنَّا مُسْتَكْثِرِينَ وَقُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا بِعَنِي أُوصِي فِي عَهْدِكُمْ وَإِيَّا يَصْرِفُونَ وَآمِنُوا بِمَا أُنْزِلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ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 وَٱسْتَعِينُوا۟ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ أَنَّهُمْ مُلَٰقُوا۟ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ ٱلرَّٰجِعُونَ عليكم اني فضلتكم وانني على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفسي شيئا ولا يقبل منها شفاعه ولا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 وَيَتَسَفَّهُو مِنها حَيْثُ شِئْتُمْ رَادًّا وَدُخُولُ البَابِ سُجَّدًا وَدُخُولُ البَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِقَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَانْزَلَّ من السماء بِمَا كانوا يفسقون وَإِذِ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس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 غذسها وبصلها قال لا الذي هو ادنى بالله هو خير اهبطوا مصر فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله ذلك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 فَإِخْذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا صَوْتَكُمْ مِنَ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبك فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقوم إن الله يأمركم أن تذبحوا بطرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دولنا ربك يبين لنا باهي قال إن فاسعنوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا سَنَدْهَا عَلَيْنَا إِنَّ الْبَقَرَةَ شَابَهَا عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا ش... اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل له إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ الله اللَّهُ بِنُورِهِمْ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فهم لا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 كلما أطاء لهم مشوا فيه وإذا أغلب عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعتدوا ربك فَلَمَكُمُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ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 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا مِن قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج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 لَيُوجَعُونَ وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فَسَوَّىهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذْ قَالَ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 فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء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 وَقُلْ نَهْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّعْمَلُ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَابَ عليه إِنَّهُ هُوَ قُلْ نَهْجِطُوا مِنَّا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْنَارِ هُمْ فِيهَا خَالِبُونَ يَا بَنِي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فرغون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا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 وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ عَلَى أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَ وَمَن فِي ظِلِّتِكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْنِ جِئْنَاكُمْ مِنْ آلِ والعذاب يذبحون أبلاءكم ويستحنون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنبعون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 أغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين رجزا من السماء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 اغثنا فدع لنا ربك فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال لا تستبدلوا ما الذي وعدنا بالله هو خير اِهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَمُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذلكم بما عصوا وكانوا يعتدون ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى نصر الصابرين من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَسَعْنَا صَوْتَكُمْ ۖ الطُّورَ ﴿٢١﴾ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ۖ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فاجعلناها نكالا لما بين أديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بطرة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 يَظْلِمُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ أَفَتَظُنُّونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله ثم يحرفونه ثم يحرفونه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 ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذ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 لما جاءهم ما عرفوا وكفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا بني أنفسهم من يكفروا بما وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَالْحَقُّ صَدَّقَ لِمَا مَعَهُ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ إِن قُتِلُوا إِلَّا لِأَن وَلَقَدْ جَاءَكُمُ ادْخَلْتُمُ الْعِجْلََ بَعْدَنِي وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا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 فراสน الناس على حياه ومن الذين اشرطوا يود احدهم لو ان عمره والفسرات وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون والصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون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 يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكربون وإذا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما قُلِ الَّذِينَ نَمُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَاطِئِهِ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الذين لَاشْتَرُوا ضَلَالَةً مِنَ الْمُنَى فَمَا رَبِحَت تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ الله تََركهُم فِي يغلُماكِ ل يُصِرُون صُّ بُكْم النمْ ي فَهُم لا يجون أَْكَ صَيدٍ مِنَ السَّم فِي يغُلمَاكُ وَرَعجُر وَبَرقَ يجعلون صَادِعَ فيِي أَدَلين مَِ الصَّاعِطِ حَجرَرَ النون والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أطاء لهم مشوا فيه وإذا أغلب عليهم طاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعقدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بنا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 وهم فيها خالبون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون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 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم, يحييكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى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 فَقَالَ أَمْ بِأُهِي بَاسْمَئِهَا أُولَئِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ أَلَمْ نُمَثِّلْهُمْ بِأَسْمَاءٍ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابني سأبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرباها شجره فتكون من الظالمين فازل لو مشيقا عنا فاخرجهما مما كان فيه وقل لهبطوا بعضكم لبعض عدو وكونوا في الارض مستقر ومتاع لا حين كلمات فتبع علي فتابع عليه انه هو التواب الرحيم قل اهلقوا منها جميعا فان ما مني هدى فمن تبعه والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالبون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فرغبون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 اتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا مُلَاقُو رَبِّنَا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 ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون سومونكم سوى العذاب يذبحون أبناءكم ويستحلون نساءكم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 فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ كُلُّكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن دَبَّرِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ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 كنوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا ودخلوا الباب وَقُولُوا حِقَّةٌ نَغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَزَلَّ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ قُلْ هَٰذَا مِنْ رَحْمَتِ رَبِّي فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِيلَ الْغَاوِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها قالا تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر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 فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فاجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمسلمين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 فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا ربك يبين لنا ما لونها قال إن شابه علينا ان البقره شابه علينا واننا ان شاء الله له مهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي حرفه مسلمه لا شيء تسقيها قالوا الحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتبون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم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 يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقِيَ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا ضَرَبُوا إِلَىٰ ضَرَبٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ قَالُوا وَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ الله عليكم بوح أُم ب دَوضك سَ تغون الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أخرى وَإِذ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون لماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم مساغا تفادوهم وهو محرم عليكم مصراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتغفرون ببعض فما جزاء بئس من اشتروا بني أنفسهم من يكفروا بما أنزل الله بغيا بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجلا بعده اِتَّخَذَتْ لَنَا مِثْلَكُمْ وَرَفَعْنَا صَوْتَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قل بئس ما يأمر رحيم ا ل م ن ذل ك ا ل ك ت ا ب ل ا ر ي ب ف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 وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكربون وإذا خيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا وإذا قيل له الآمنون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 كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أغلب عليهم وَلَوْ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا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 وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار فاتقوا النار التي وقولها الناس والحجارة عدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصَّالِحَاتِ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا طالوا هذا الذي رزقنا مِن قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج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 ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا فقال أن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 وَقُلْ نَهْبِطُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّعْتَدُو وَرَكَنُوا فِي الْأَرْضِ مُسْتَقِرًّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَا بني عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ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 وَْتَعنُ مِ الصَّبِرِ وال الصَّلَاتِ وَإَِّ لَكَهِعَةُ إَِّا عَ الخَاشِعين الذيَّ لَ يَّونَ عََّهُم وَ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 والعذاب يذبحون أبلاءكم ويستحلون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنبعون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 وَإِذْ طَلَقَ مُوسَى طَوْمَهُ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلك خَيْرٌ لَّكُمْ مِّن دَارِ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاتَّبِعُوا عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخلتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوان قُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُم وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ تُلْجُ الْهَادِ قَوْمٌ يَتَفَهَّمُونَ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَادًا وَدُخُلُ الْبَابِ سُجَّدًا وَدُخُلُ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا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 ادعوا لنا ربك فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها من بقلها وقثاها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي ودنا بالله هو خير اهبطوا مصر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 فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبك فقلنا لهم كونوا قردة خاسرين فاجعلناها نكالا لما بين أديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 تفعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا ربك يبين زياده علينا ان البقره شابهه علينا وان ما ان شاء الله لمهتدون قال منه يقول انها بقره لا دنون تثير الارض ولا تصلح حرفه مسلمه لا شيء تسيها قالوا ال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 فَاشْهَدُوا لَهُ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا عم تَعْمَلُونَ أَفَتَظُنُّونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحِلُّونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا يعلمون واذا لط الذين امنوا قالوا امننا واذا خلد بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحا ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون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 dəqiq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 اتى اذا عيسى بن مريم بينات وايدناه بالروح القدس اف كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم مستكبرتم ففريقا كذبكم وفريقا تقصدون وقالوا قلوبنا غُلز بل علم فِرْهِمْ فَقَلِيلٌ مَّا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى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 وَإِذَا فَتَنَّا مِلَّةَ قَوْمٍ رَّفَعْنَا سَوْطَ قُطُورٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُونَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يُحِبُّ وَاحِدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ وَمَا هُوَ بِمُعَذِّبِهِ مِنَ الْعَذَابِ إِنَّ يعمر والله بصير على قلبك لذ الا الله مصدقا مصدق لما بين أبد فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وغاء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون هو متوهم وما يعلم الايمان لنحد حتى يقول انما نحن في فلا تكفر فتعلمون منه ما ما يختلفون به بين الامر وزوجه وما هو